Book two. Fifty-five. Five and fifty. Five and fifty. Work. من وظيفة زوجي طبيب وظيفة زوجي طبيب. <تصفيق> أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. انا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. <تصفيق> قريبا سنتقاعد قريبا سنتقاعد من سكاتن لكن الضرائب مرتفعة لكن الضرائب الصحي مكلف والتامين الصحي مكلف ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ أريد أن أصبح مهندساً. أريد أن أصبح مهندساً. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. أنا طالب متدرب انا طالب متدرّب. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. أنا أتدرب. خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد دي <تصفيق> مين هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل يا هذا كوليغا لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء i frokostpausen går vi altid i kantinen. Næhøb دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Næhøb دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Jeg søger job. Abhæt om værft. Jeg har været arbejdsløs i et år.